Habibi Habibi Habibi Habibi Habibi حبيبي انت رحمانی انا انت تبت مناني وان اتبت رجاني وان ادبرت ناداني وان اقبلت ادناني وان احببت علاني وان وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني, رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذببت رجاني وإن أذبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت ولا أخلصت ناداني وإن قصرت عفاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت, أنت رحماني, رحماني أنت بدم وإن نبت رجاني وإن ناداني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 دنيا وفي العطبة على ما كان من شاني حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني حبيبي أنت رحمني